استا الغراح الحلو جوه حتنار يا صاصله انا مرتاح انت يا ابو وصول فينا مش موجود حب سفاني W'ente po ko kuno W'eina ba ile mait Ioso الواحد بيرعبكم ما عنده ما احساسي حبيب الوحده منيح راسي فاكرها اللي وعاني ناسي مش عايز حد يلمني ده ما حدش تاني موت قلبي يا اخويا اجري اجري عشت على قد حالي كل الخالق بيجي ملايين سمح يتغذر أحلى عين طب ناس العيشة عاملت مهنة أحلى عشيشة أحسابي وقفة معاكو على ريشة فبلاش تتحطوا معايا شاغلت مكو حريقكو علشان أحسن منكو لحظي الزوري بتلاحبكو أصل الجراء مدفونة جوايا حب اسميني طب من غيرك يملى لعيني عشان حب وشابعتيني زي الأمر يا ما شاء الله بعدك مفيش مش ممكن من غيرك عيش انت الجد ما تتوسفش كل اللي شافت تسمى و صلى طف فكك مني مش لاقي خمرة دماغبتة كل شكلة قطي الليلة بقني تبقى صل و خلصة الليلة افرك لي كيس في وقت شر بكوني إبليس بتحول مع دماء حصير احذر لما تجي للحالة مصلحة مصلحة في المصلحة يقلب مروحة تخلص معايا تدخل مشرحك خلك كلام الهريش هريش وايا ما شوفتوش على الدماغ بانزل بشاكوش انتوش نال منظر مخشوش طب من فيكو عايز يدي معايا يا عيال يا كارفة المخوي ابا محتاجة متاشفة انت عبدو اصحابك عارفة وعمل انك عيش اعيش لو تصابوا من امم نعمل جواب اسمها لك احلام زهقان وخلاص قد ايه اسوء جرح الحلو جوه حياتنا راح قصاد نفسي انا مرتاح بس في الدنيا بتخدعنا وسحب كتير وما شوفش من الناس غير بس الفلوس يشبلوا للبير عايز ياكل ويجوعنا يا ابو منصور يا نفع الاسط مش موجود انا طريق بمشي بس من بيتمني كل اللي بحبه عني ابوش الدم على الجاي. تارش وقت قد ما بين ممكن اتحول حريم لما فيكم احتاج غسالة ادعى ده اصل دماغي محلولة عيشة غابرة اقول مسافرة وكله عايز مصلح طول تصير حبايب ام صايب صاحب الخاين خصطان طول اكشعي من جل ودول الناس في جراحي بيتواصل تبتو مني ارجو اجعني طب انت في مره تحسون سمح الجزار فرحة والعالم زوله تتشال جوه تبوت البحدي جنجر راجل المكتع سيبه الربه وقت يلتقسم جامل اتقالفه على عقل صاحب صاحب راجل مشرف في الدنيا ديه مطوته مستونه احصل عشان قلبته مجنونه دم من شره يديك معونه الرجل احمد الغزال معروف بجرقته اوعى معاه وكريم اتكثر شابح ده وقت العراق بيكون جبار سالكين سالكين ما بنزملش إلا السالكين مصطفق جزارة وياسين بنفس فعل من غير صفات ناصر فوقش صاحب صاحبه ما يتغربش مع أي حد ما بيعتمدش خلص أنا أي حكاية معاه بالحب ماشي حب الناس عنده في بالدنيا سامح فيو قدع رجوليه اتملي عجب الحب طب اخلك موته لو ما عاد اعمل حد بس الفرشه انصح العب تيجي في, في السكه ما تتباع عايشين على حسه يحيى ملحب مش قرق في غنص صغير او كبير كل الدنيا كانت بتحبه صديق الكروان طعس وصص هو الفنان احمد نفع اللي بيحط على اي اقسام عندي اسلام صص توزيع فوزي القلم الجارح قدام مريح